يسر موقع صوت الثلاث أي يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان اختلاف التنوع علما بأن هذه المادة هي الشرية الرابعة من سلسلة بحث فقه الخلاف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا انه من يهدي الله فلا امد له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد ذكرنا في المره السابقه آآ ملخص آآ الموقف من قضيه الخلاف وهو باختصار اننا اذ التزمنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة فإننا سنجد أن السلف اختلفت مواقفهم من قضية الخلاف ففي بعض الأحيان قبلوه بل وحصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حادثه بني قريظه وفي بعض الأحيان رفضوه وبدعوا المخالف وبالتالي قلنا أن أوجد عبارة في هذا الباب أن نقول يسعنا واسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع يبقى وهذا في ربط على من يجعل الخلاف كله يسع أو الخلاف كله لا يسع طيب. هذه العبارة لابد لها من تفصيل لماذا أن هذه الذي واسع السلف ليس نوعا واحدا وهذا من جهة من جهة أخرى أن هذه العبارة إما أن تفصل وتعدد مواطن الخلاف كلها وتقول هذه واسعة السلف هذه لم تسع وإما أن تضع ضابطا تستنبطه من قول وفعل السلف وإما أن تمزج بين الأمرين، فابتداءا أن قلنا انه من حيث الاجمال الخلاف يكون إما اختلاف تنوع وإما اختلاف تضاد. ذكرنا أن هذا التقسيم تقسيم عقلي بمعنى ان إذا أتاك قولين أي قولين كان، وبغض النظر عن صحة كل قول في ذاته، يقول. زيد قائم وذا يقول زيد جالس وانت يمكن ما تعرفش ايه الحال ولكن من الناحيه العقلية تقول اذا كان احد هذين القولين صحيح فلا بد ان يكون الثاني خطأ يبقى لما بنجي في مسألة شرعية اختلف الناس فيها الى اقوال بننظر هل هذه الاقوال متعارضة ام غير متعارضة إن كانت غير متعارضة فهذا يسمى اختلاف التنوع وإن كانت متعارضة فهذا يسمى اختلاف الطلب خلاف التنوع مما يفع مما يفع. بل خلاف التنوع في أحيان كثيرة يكون مفيد لذلك نقول إن خلاف التنوع يجب استثمر من الناحية العقلية لو إن إذا كان هذا صحيح فالاخر خطأ وده اسمه اختلاف التضاب وده الاكثر وما ذا لاختلاف التضاب ده بعض هذه الخلافات واسعه السلف مع انها تضاب والبعض لم يسعه لذلك عدنا وقفصنا اختلاف التضاب الى سائر وغير سائر سائر لا تمكي كونه تضاباً لا التضاد دي خلص انت حكمت القول ده عشان يبقى لازم يكون واحد من الاثنين صح الشيء الواحد ما ينفعش تديله حكمين متغيرين في آن واحد ده تقول مثلا ثتر الوجه والكفين واجب او مستحب قولين متعارضين لو قلت يجب في حال ويستحب في حال ده قول ثالث لكن ممكن قائل واحد يقول يجب مرة يقول يجب مرة يقول يجب مرة يقول يستحب فتقول ده القولين دول في تفصيل لكن عموما لو قلت كده مطلقا ثات وجه الكفين واجب ثات وجه الكفين مستحب ثات وجه الكفين بنع ثلاث أقوال دين متعارض ويبقى واحد منهم بس اللي صح والتاني خطأ او الاثنين خطأ لكن لما بنيجي نقول إذا قلت واجب أو مستحب ده خلاف سائز واسع السلف اللي يقول سات الوجه والكفين بدعة ده خلاف غير شسائز شامل لم يفع السلف يبقى انا بنقول أجمع السلف على أن أدنى ما يوصف به سات الوجه والكفين هو الاستحباب يبقى كده هنا مش اجمعوا على ان قول واحد في المسألة لهم لما لئناهم اختلفوا بين الوجوب والاستحباب والوجوب يشمل الاستحباب وزيادة فقلنا أجمعوا أن أدنى أحوالوا ليه الاستحباب هذا القضل المشترك بين القولين يبقى هنا التضاد من أسهم السائغ وغير السائغ الخلاف الطوال السائغ يجب احتماله يعني العلماء تنظروا فيه ولكن لا إذا لم يصلوا إلى نتيجة كان يعذر بعضهم بعض, بعض. اختلاف الطلب غير الثائر يجب انكر طيب الآن المطلوب هو اعطاء قدر من التفصيل لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة ضابطه أمثلة صرعية اود ادله شرعيه تبين وجوده امثله له في مجالات متنوعة الجزئيه الجزئية البحث الذي بين أيدينا بيعنى بها أكثر من غيره هي أمثلة من واقع الحركات الإسلامية نحن آخر مبحث في هذا البحث ولعله بيت القصيد، حنتكلم على الخلاف الواقع بين الجماعات الإسلامية الآن الى اي نوع ينتمي وحيمر بك خلال البحث ما يؤكد لك انه لا يمكن ان تغطي وصف واحد بل مع الجماعة الوحدة يعني تقول الخلاف مع الاخوان لا منه بعضه ينتمي الى اختلاف التنوع وبعضه ينتمي لاختلاف اختلاف الطلاب الثائف وبعضه ينتمي لاختلاف اختلاف الطلاب غير الثائف وبالتالي ده الالآفة هنا إن ده آثة موجودة لدى العلمانيين لاغراض في نفوسهم وقد تتصرب إلى بعض الملتزمين العلمانيين لما وجدوا أنهم خسروا معركة الحجاب بدأوا ينفروا الناس من الدفاع عن الحجاب بدعوة أن أنتم الآن فلمتم قيادكم للإخوان يبقى كأن القضية أن كل من يسمون انفسهم بالمثقفين او المفكرين أو التنوريين أو الليبراليين او كل دول ينبغي ان يتبرأ من كل ما صدر من عند الاخوان يبقى فرعي هو مش قادر يدافع عن القضيه من الناحيه الشرعيه فبدا يقول إن هذه لدرجه ان الاخوان انفسهم يعني ابتعدوا فانسحبوا من المواجهه بمعنى احنا اكتفينا بما حققناه والقضية اخذت اكبر من حجمها الى غير ذلك من الطفاعة لانه خافوا من مساله يعني تقليب كل الفصائل السياسيه الاخرى عليهم من باب ان هم انفرضوا بالقرار وانفرضوا بالسلطة ودافعوا عن منهجهم وكأن صار الحجاب ينادي به الاخوان اذا كل من كان خصم للاخوان فأجب أن يكون خصم للحجاب طب العلمين بيعملوا كده الأمر معروف في الواقع أحيانا تجد بعض الدعاء ينقض شيء معين فيبقى ما فيش نقبله إلا أنتم بذلك قد شبهتم الإخوان طيب هم يعني يحضرني في ذلك واقعه انه دخل وفد من قبيلة على أحد الخلفاء فهد اصغرهم سنا أن يتكلم وإن كان هذا ليس هو الأفضل ولكن عموما الخليفة رد عليه برد غير سبيل قال اصمت فوالله لا تنطق بحق ابدا فقال الصبي لا إله إلا الله فقال له الخليفة حق لك أن تتكلم الذكاء وسرعة البديهة وكذا عرف أن الصحف ده فأنا أقول الإطلاقات لا داعي للإطلاقات إن لا يأتي من عند الإخوان شيء موافق للصنة ده إنت لن تعدم عند يعني المنحرفين انحرافات شديدة بل عند الكفار أشياء يوافقون فيها الحق وماشر الكفار معظمهم إلا قالين أقول أنا للكون خالق ما هياش مش بدينا مش هندخلهم بدي الإسلام ولكن المقصد ما تقولش ان كل اللي يجي من عنده هيبقى باطف الذن ما يأتي من عنده بمعيارك فربما تجد ان في القضية دي وافقك وربما تجد ان الكلام انت ما قلتوش ولكن عندما تزن بميزانك تجدو حق دي القضية فإذا الخلاف مع هذه الجانب بعض ينتمي لاختلاف التنوع بعض ينتمي لاختلاف القضاء بالسائل بعض ينتمي لاختلاف التضاد غير السائل في ناس عايزة تخليه كله غير ما ناس عايزة تخليه كله تنوع أو هو اصلا بالبعض ما بيقررش القعدة دي اتباعاً. لا مهم جدا نفهمها ونقدر لكل مسألة قدرها فنازم المسألة من حيث هي لا من حيث قائلها المسألة الفلانية هذه توصف بحق أم ببط بعد كده لما تنسبها القائلها ده موضوع تاني هتحكم على القائل ده بإيه هتعتبر من أهل السنة ولا مش من أهل السنة هتحذر منه ولا مش هتحذر آآ دي آآ كلها أمور تأتي في المرتبة الثانية بعد ما تزن الكلام في ذاته بميذان الكتاب والسنة بفهم ثلاثة يقول النوع الأول اختلاف التنوع ضابط إيه وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقدا للأقوال الأخرى بل كل الأقوال صحيحة. يبقى البعض بيدعي ان احنا ممكن نقول كده في كل نوع من أنواع الخلاف وذا مناقضة للعقل والشرع معا يعني ينفع واحد يقول زيد قائم والتاني يقول زيد جالس تقول ده صح وده صح يا جماعة تبدو كنا أنك تقول أنهم ما ينبغيش يتشاجروا على شيء كذا هذا ده, ده مسألة تانية غير ان يكون اثنين صح طيب لكن في مسائل فعلا ينفع تقول فيها كذا يقول وهذا مثل وجوه القراءات بلك هنا انت بتقول ها هذه الآية من القرآن ما يمنعس ان غيرها يكون من القرآن هذه الآية قرئت على هذا النحو ما يمنعس يكون قرئت على نحو آخر وهكذا يبقى اذا هنا مفيش تناقض عقلي لان طيب نعمل ايه بعد كده الـ الـ الـ مش مجرد مفيش تناقض عقلي هنفهم اختلاف تنوع مقبول بمعنى ان في قراءات غير ثابته هي صحيح مش هنردها عشان ان انها ناقضه القراءه الاخرى احنا بنردها لعدم ثبتها لكن لو ثبت قراءتين ما نقولش فيها تعارض خلاص هذه صحيحه وهذه صحيحه قل فمن قرأ مثلا في الفاتحه مالك يوم الدين وهو يعلم سحة قراءة من قرأ ملك يوم الدين قرئة إيمالك وملك فلا يكون هذا مناقضا لهذا فالكل يعلم أن القرآن نزل على ثبعة أحرف كلها شاف كاف كما ثبت في الحديث المتفق عليه وكل هذه القراءات الثابتة الصحيحة قد نزل من عند الله سبحانه ومن يشهد في الت... ومن يقرأ في التشاهد يبقى هنا في القران ثابت ان الايه الواحده ممكن تقرا بأكثر من هيئه وكل واحده ثم قران وتكون صحيحه في الأذكار ايضا وارد هذا فقال من يقرا في التشهد بتشاهد ابن مسعود لا يرى مانعا من تشهد ابن عباس رضي الله عنهم أو تشهد عمر رضي الله عنه أو غيره من الصيغ طبعا هنا كل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم عند علماء الحديث بيسموا الحديث باسم من رواه من الصحابه فهو بيقولوا تشاهد ابن مسعود الذي رواه عنه تشهد ابن عباس تشهد عمر أو غيره من الصحابة يقول بل اتفق العلماء على جواز كل منها وإنما اختلافهم في اختيار كل منهم لما يرى أفضل لاعتبارات يراها قد هنا ان لسه جوه اختلاف التنوع يعني الـ الـ العبادة الفلانية تؤدى بالصورة دي أو بالصورة دي الذكر الفلاني ثبت في الصيغة دي والصيغة دي مع أن الكل صحيح بقي أيهما أفضل وأيهما أفضل ده اختلاف تنوع تضاب لأن إذا كان هذا هو الأفضل فالثاني هو المفضول يبقى أنت لما تقول ان ثبت هذه الصيغه للتشهد وهذه الصيغه من التشهد وهذه الصيغه نقول هذا اختلاف تنوع لو جد في مقام اختيار ايها افضل يبقى هنا لا يحتمل الا ان تقول هذه فاضلة يبقى التانية مفضلة وهكذا هذه فاضلة من وجه والاخرى فاضلة من وجه اخر ده قول ثالث ينافي من قاد هذه فاضلة بإطلاق وقال من قل الأخرى فاضلة إيه؟ بإطلاق وهكذا يقول ومن هذا الباب الواجب المخير مثل كفاره اليمين قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوصة ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم او تحرير رقب فأي واحد من الثلاثة فعل من الإطعام أو الكسوة أو العتق أداء هو يفعل واحدا منها مع اعتقاد أن غيره من الثلاثة صحيح. وعما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت الثلاثه يقول من هذا الباب على الصحيح من أقوال العلماء ما من الصحابة يوم غزوة بني قريض حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث غزوة بني قريض مثال متفق عليه أنه من الخلاف الذي يتع لكن اللي يتع نعين تنوع وتضضئ فئر من أيهما الجمهور على انه تضاد فئر طيب هنا بيميل إلى قول من يرى انه تنوع يقول هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فصلاه وقال البعض: لم يرد منا إضاعة الوقت، إنه فهموا الأمر على اسرعوا حتى تاطلوا بني قريظه قبل أن يخرج وقت العصر. أسرع. فهموا كده طب لماذا أول النص هو النص يقول لا يصلي أنه مالش ما أسرعه نحن قلنا إن هذا النص مجمل هناك هناك يحتمل انه على ظاهره ويحتمل أنه مؤول فلما نظروا إلى الأدلة القطعية المتظافرة على وجوب الصلاة لوقتها ولما كان مقام هذه العبارة مقام حف وتحفيز كما هو واضح فقالوا لم يرد منا اضاعه الوقت طيب وقال الطائفه والله لا نصليها إلا في بني قريب فصلوها بعد غروب الشمس هنا خد بالك في عامل لابد من وضعه في الاعتبار ان الزمن زمن تشريع فالبعض قال التعارض بين هذا النص المجمل وبين الادله القطعيه التي تبين المحافظه على الوقت يؤول هذا ليحمل على ذك وده وجه سديد جدا وبالتالي الجمهور قال هو ده الوجه وهم دول الذين اصابوا لكن القول الثاني خد بالك ما هوش شاذ مثلا ولا ما كنسوا ما كانش ده ايه سائغ على اي حال القول الثاني سبب ثراغاني رغم مصادمته للادله القطعة بالوقت أن الزمن زمن تشريع فمن الوارد أن يكون هذا وح بحكم جديد فقال الطائفة والله لا نصليها إلا في بني قريض فصلوها بعد غروب الشمس فالأمر هنا ليس فيه تعلق للظاهرية ان دول تمسكوا بالظاهر النطف إن هنا هم ظاهر النطف هو يعمل به الا إذا دل الدليل على اراده خلاف طب هنا الدليل على اراده خلاف وإيه؟ ادله المواقيب طب ما في احتمال اخر ان يكون ده حكم جديد والزمن زمن تشريع فلما تعارض الأمرين عند هذا الفريق من الصحابة قالوا نعمل بالايه بالظاهر لأنه الأرض طبعا لما ابن حزم رحمه الله يقول ولو كنا معهم لما صلينا العصر إلا في بني قريظه ولو بعده بأيام من باب الملح الفقهيه يعني أخرز على قوله ولو أدركه المغرب في الطريق لفى الله لأن هنا أو قال له العصر سيبقى هو لو, لو اتأخر في الطريق للمغرب ده وصوله هيصليها في الطريق ويستنى العصر ولو بعده بأي لكن أو كانه يعني ايه وجد ان في هذا الاجتهاد من هذا الفريق من هذا في نوع تعضيب لمذهبي لا ده هناك المسألة من الزمن زمن ايه تشريع قال ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين بل لم يعنف يبقى ده خلاف يثع طيب يبقى يفضل نعرف بقى هو ايه تنوع ولا تضاد ثائر قال بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم تصويب فريق وتغطية الأخر يبقى ده دليل على صحه الأمرين عدم التعنيف دليل على تثعر طب وعدم التصويب دليل على أن الأمرين صواب وإلا فلما كان رجلين لما كان رجلان في صفر وأجنبه ثم تيممه لم يجد الماء وحضر وقت الصلاة تيمما وصليه ثم حضر الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصط السنة وقال للآخر أخفت أجرك مرتين يبقى بين من الذي أصاب لإيه السنه باجتهادي من من الذي أخطأ هنا ما بينش يبقى ده دليل على انه تنوع ده حافظ الكلام الشيخ حافظ الله آآ آآ الظاهر والله أعلم ان الخلاف تضب وان الفريقين اعتبروه تضب بمعنى انهم تناظره الفريقين لما اختصموا ما حدش منهم قال اللي عايز يعمل كده يعمل واللي عايز يعمل كده يعمل ده هم انقسموا فريقين واعتبروه ايه تضاد وتنافرة دي سوره التضاد طيب لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين الصواب من الفريقين هذا لا يفيد جديدا من باب أن هذه واقعة عين لا تتكرر مش حكم شرعي مضطرد ده هو كان اليوم ده أمر خاص وانقضى زمانه إنه هو النهارده يصلي العصر في بني القرايب وذهب اليوم وذهبت القضية برمتها فلما يعني يحرج على المصي على المقطر. لو قال ده اصاب واخطا هنا ده يدل أن من فعل بلك ما قالش الوحد منهم يعيد الصلاة انت عملت ما اداه وليه اجتهادك فبها ونعمك والاخر فعل ما ادى وليه اجتهاد فبها ونعمك فالظاهر والله اعلم ان هذا هذه القصة من اختلاف التضاب الثائر عموما عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه من الخلاف الواسع إما يكون تنوع وإما يكون تضبئه يقول ولكن الصحيح أن, أن كلا قال فدلت هذه السنة التقريرية منه صلى الله عليه وسلم على صحة فعل كل من الفريقين ومن العلماء من يجعل أحد الفريقين مصيبا والآخر مخطئا مغفورا له لا ينكر عليه على اختلافهم في أي الفريق على اختلاف هؤلاء العلماء يعني في أي الفريقين كان مصيبة قال ولكن الصحيح أن كلا الفريقين كان مصيبة وأن صلاه العصر ذلك اليوم كان مخيرا بين صلاتها في الوقت في الطريق أو بعد الوقت في بني قريزه وذلك لاقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين ولو كان احدهما مخطئا لما اقره صلى الله عليه وسلم ولا بين لهم الخطا من الصواب الواقع الحديث ده اشهر حديث يضرب لبيان ان هناك نوع من الخلاف يفعل وبعض الناس بيضرب هذا الحديث ويستدل به على أن الخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه ويغفل ان في احاديث وآيات بتضم الاختلاف وتبين اختلاف الأمم السابقة وذمهم على اختلاف من بعد نجعهم العلم باعين بينهم القضية تحتاج إلى تفصيل فهذا الحيث من أشهر نماذج الا الخلاف الذي يفصل يقول من هذا الباب تنوع الأعمال الصالح القرودات كثيرة الواجب المعين الواجب العيني لا يفعل أحد وجب عليه الأمر إلا أن يفعله لكن الواجبات الكفائية والمستحبات ده باب من أبواب التنوع هذا يفعل ذاك وهذا يفعل هذا إلى غير حد ولو من هذا الباب تنوع الأعمال الصلاحة كالحديث المتفق عليه عند أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعية من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ كلها اللي يدعى من أي باب دخل الجنة بفضل الله فيعني ليس عليه بأس ولكن انظر إلى الهمة عليه قال هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم ويقول ومعلوم أن المقصود أن هذا الاجتهاد في نوع خاص من هذه الأعمال مع اداء الواجب في غيرها فاهل الصلاه يصومون رمضان ويؤدون الزكاه المفروضه ويجاهدون في سبيل الله ولكن جل عملهم ومعظمه ولكن جل عملهم ومعظمه في الصلاة فرضا ونفلا وكذا اهل الجهاد فهم يصلون ويصومون ويزكون ولكن معظم عملهم واجتهادهم في الجهاد فرض العين والكفاه فيقول هذا النوع في غاية الأهمية لأن همم العباد متنوعة وقدراتهم وأفهامهم مختلفة واستعداد كل منهم لنوع معين من العمل أمر فطري فيهم والنادر من الخلق من له الهمه العالية والفرق في كل خير مثل أبي بكر رضي الله عنه أما أكثر الخلق فليس كذلك وهذه الأعمال الصالحة المتنوعة مطلوبة كلها وتكامل المسلمين فيها والذي يأتي بأرض النتائج. فمثلا وجد في المسلمين من كان اهتمامه بطلب العلم وتعليمه فكان على فغر من شعور الإسلام يؤدي هذا الواجب قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولمنذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يقول أهل العلم وطلابه أنفسهم تنوعت همامهم دافنات فد ثغره العلم فغرة الجهاد واللي فد فغرة العلم منهم من قضى عمره في طلب الحديث ومعرفة طرقه ورجاله وصحيحه وضعيفه فكافى الله به المسلمين في هذا المجال ومنهم من كان الافطنباط والفهم والفقه في الكتاب والسنة وشغله الشاغل فكان واجبا لا يسده غيره, ولا يسده غيره وغير مجتهد في التفسير وغير في التزويد والقراءات وغيرها وهذا كله مما كان به أعظم الأثر في إتقان الأمة الإسلامية لكل علومها وأعمالها وإتمام هذه الواجبات على أحسن الوجوه لما طلب العلم إنها فائدة جانبية مهمة جدا أو نسمع إن العلماء آآ آآ يعني آآ كل عالم برع في بعض جوانب العلم دون غيرها في جانب او اثنين او اكثر واكثر بعض المبتدئين في طلب العلم يعجب بنموذج معين من العلماء في علم الحديث في علم الفقه في علم القراءات فيعني يتخصص تخصصا مبكرا جدا هذه قضية لم تعهد عن السلف ولا حتى تعرف عند علماء العلوم الدنيوي. يعني انظر في العلوم الدنيا تلاقي الطلبه في ابتدائي واعدادي وثانوي بيدرسوا كل انواع المعارف تقريبا لانه من غير المعقول انه هيتخرج في النهاية مثلا طبيب ويكون لا يوجد الحساب مثلا لا, لا يعرف يعني أفصلت المعلومات عن الحياة العامة التي يعيش فيه قولك أنا عايزة بقى طيب لا يبقى. فأهل الدنيا دولوا معارف عام وتتخصص عبر قناة ضيقة جدا يعني تجد أن التخصص بيمر بطريقة بحيث أنك لو سألت إنسان متخصص في أمر ما من العلوم ما تخصصت فيه ممكن ما يعرفش بالضبط إمتى هو مثلا هو في المرحله الثانويه بدأ يختار مثلا مواد الطابع يعني تخدم في المستقبل البعيد هذه المدى دون غيرها عطرو اختيار في عدة مواد بعد ما دخل الكلية مثلا في مرحلة جامعية العلم الذي انتم إليه بصفة شاملة أوي وبعدين وهكذا لدرجة ان بعض التخصصات مثلا تخرج من الكلية وهو ما زال يحمل لقب ممارس عام يعني رجل ادرك وصول الطب بصفة عامة والان اصبح عندهم يعني اممارس عام هذا ليس بطبيب تقريبا في عرف اهل يعني حتى لو عايز ان هو يعالج العمراض الشائعه قالوا ايه يحضر تخصص انه هو طبيب عام بس ما يبقى شهر بمستوى البكاريوس فقط وهكذا كل علم من العلوم هتلاقي ماشي في الكبير ف واهل الدنيا في دنياهم مستفيد منهم بمعنى هتجد قواعد الأمور في الدنيا ماشيه في سنن كونية درست ومحصت لانه هو الدنيا هم يعرفون أمره العلوم بطبيعتها كده يعني ما ينفعش واحد يتخصص في نقطه لازم يمر بالتخصص البطيء ده بقى طالب العلم لما يلتزم وعايز يطلب العلم لازم يطلب كل العلوم فق يعني او دل الامثل بدرجه مختصره ثم متوسطه ثم مطوله وهو بقى داخل على المطوله ممكن يبتدي ايه في بعض العلوم يكتفي بالمتوسطة ويختار علم او اتنين حاق فيهم المطولات او غير هذا لا فيما في وان الان الداعي ممكن يلاقي نفسه الوحد يعني اللي مع ظاهره تشرذم الدعاء الان في ناس عايزة بتدعو وجاهدة ان الدعاء تفتت في العمل الجماعي ممكن تلاقي الناس بتكمل بعض بصورة ان حتى لو في واحد يعني بيحسن باب واحد والتاني بيحسن الآخر المجموع ككل قائم ما تجد مثلا مسجد بيدرس فيه تلاتة اربعة مدرسين فلو ده أتقن باب وده بابه وكل واحد عطى الماده اللي هو أتقنها طالب العلم داخل المسجد ده مش هيشعر بنقص لكن هب ان الصورة الآن ان انت في مسجد واحد بلاش انك حتدرس كل العلوم بس على الاقل تعطي الناس اساسيات كل شيء فاذا لا سيما ان كان المقام مقام دعوه يحدد وبشده تاخير التخصص في طلب العلم الى مرحله الاتقان والمطولات من الافات مثلا ما اكثر شيء يميز السلفيين وسط و... يعني الصحوة ككل أمور كثيرة منها مثلا العناية بالصحيح دي سمة بارزة يعني أنت بتقول رجوع لكتاب والسنه فهم سلف الأمة تقول ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وليس كل ما نسب إلى الثلب صحيح فلا بد من تصفية هذا حتى في باب الوعظ حتى في باب فضائل الأعمال فصار التصحيح والتضعيف العناية بهذا الجانب سمع على الثلاثين وإن كان لا يمنع أن بعض الأفراد قد يشتغل بعلم الحديث مع أنه صوفي إلى هذه النماذج المناسبة ولكن مش معنى كده أن الطريق الوحيد لكي تكون ثلاثيا أنك تشتغل أنت بنفسك بتحقيق الحديث ولا بأس إنسان عايز يسد الثجرة دي بس على الأقل يحصل الأصول اللي تجعله داعي يتقن بيان العقيدة ومش لازم يدرس عقيدة على الأقل لما يخطب يعرف يضم حبته مع العقيدة يعرف العبادة ما تصح به وما تبطل ويعرف إذا سئل في العبادات في المعاملات لكي يتعامل دعوته ثم فتح له في هذا الباب أراد أن يسده بلا شك باب من أهم الأبواب كل الأبواب هم آآ لكن آآ من الأبواب اللي كتير من الناس بيدخل فيها ويستغرق فيها بدري لك اللي بيدرس الفقه بيلاقي نفسه رغما عنه متعرض لمسائل حديثية مسائل أصولية فصعب يتوقع في وان كان ممكن تجد البعض بيدرس الفقه وما في العقيدة لا يدرسها لكن الحاجات اللي هي بتبدأ على دارسها احتكاك بعلوم أخرى فممكن تعمل عنده عزلة عالية جدا الحديث كمان الرجال و هذا والقراءات يعني ممكن تلاقي بعض الإخوة صار مطقم جدا في القراءة ويعلم الناس التجويد ويقرأهم القرآن بالقراءات طيب ولكن محتاج لأن التصبر للتدريس ما ظنت انه هو يسأل انه هو يعني غير فوق انه هو محتاج انه هو يصلي فلا صحيحه ممكن يكون محتاج انه هو يتعامل في البيع وشراء تعامل صحيح لو تفضل لتعليم الناس القرآن لا ادري هي حل لهذا الاشكال ولكن ده حل انك انت لا تقول على الله بغير علم لكن الحل الامثل ان انت اذا كنت فاني يكون عندك العلم بغرض تعليمه للناس ودي فائدة اخرى ايضا اتعلم لا ادري وخلي معاها جواك وان شاء الله سوف ادري بمعنى كل ما تسأل في مساله عرفت ان الناس بتحتاجها وانت مش عارفها قول لا ادري ما تكسفش والا يعني يعني وليس وراءها الا النار العمر الثاني قيدها عندك ان دي مساله الان حيث انها بقت مجال للاخذ والرد انت بتشرح موضوع معين سئلت في سؤال اذا ده الجزئية كانت غايبه عنك في الموضوع قيدها عندك ان دي انت محتاجها صارت من اولويات الامور التي تحتاج أن تبحث عنها لكي تدريح طب تيجي المرة الجايه وأنت بتشرح تقولها من غير سؤال ده الفرق بين مدرس خبره ومدرس مش خبره في العلوم الشرعيه او في غيرها مدرس الخبره غير الملكه في الصرف في الخبره التراكميه الناس بتسال فيه فيقوم بيطور نفسه المهم يبقى هنا دا كان استقراض نحتاجه بلا يبقى احنا في ناس بتسد ثغره العلم وجوه ثغره العلم دي العملية متشعبة في نذل تخد صغرات أخرى مع التنبيع أنه كان من في المسلمين في تلك العصور العباد والزهاد الذين تركوا لنا الثروة العظيمة في تهذيب النفوس وإصلاحها وكان فيهم المجاهدون القادة والائمه الذين يحمون البيض وينشرون الدين ويؤيد الله بهم دينة وكان فيهم المحتسبون القائمون على الأمر بالمعروف ما هي عن المنكر وغير ذلك من الفروض والواجبات والمستحبات فكان المجتمع المسلم الذي ينشده المسلمون والجماعات الإسلامية المعاصرة فيها شيء من هذا النوع ودالك حتد فيها شيء عشان بعض يقول لك تبخلط ما التنوع لا في بلا شك في بلا من التضاد غير الثائف وإلا لو كانت كلها تنوع أو تضاد سائل لكان الخب أكثر يعني هون يقول والجماعات الإسلامية المعاصره فيها شيء من هذا النوع من الاختلاف نعني اختلاف التنوع فبعض الجماعات والاتجاهات اهتمامه الأكبر طلب العلم بأنواعه من علم بالحديث والرجال والفقه والتفسير والأصول والعقائد وغيرها وبعض الجماعات اهتمام بالدعوة والتبليغ طبعا البعض يأخذ العباره دي ولك اثنى على جماعة التبليغ البدائي، من كانت هذه طريقته في الفهم فلا يعني مش هتعرف توصف الخلاف معه تنوع ولا طباط ثائغ ولا غير ثائغ الخلاف معه غير مستفاد يعني غير قابل للنقاص انت كلام من اوله يعني كتاب كامل بيتكلم على فقه الخلاف وان فلو هو على الصفرين دول وقال اثنى على جماعة التبليغ المبتدع ماذا تصنع يعني فالقضية ان انت عايز اتقول ان هؤلاء لا يأتي من عندهم الا كل شر في البعض ويأتي طريقته فلا بد أن يتقل الله وليست هذه طريقة العلماء يعني حتى يقول لك ارجعوا للعلماء العلماء بدعوا جماعة التبليغ يقول لهم كلام للعلماء في الثناء على ما عندها من الحق تقول له وكما يعني يحصل دائما في فتاوى العلماء المعاصرين اللي ممكن تكون مختصرة في مواطن ومطولة في مواطن يقول له عندك موطن قال جماعة التبليغ عندهم خير وعاونوهم عليه ويجوز الخروج معهم وفي موطن ثاني قال جماعه صوفية نفس العالم وفي موطن ثالث قال يبلغنا عنهم كذا من الخير وكذا من البدع لا باس تعاونهم على الخير الذي عندهم او على الاقل تقبله منهم ما نطلبش انك تعاونه وان ترد ما عندهم من البدع نقول اي انسان منصف يقول أجمل في مواطن وفصل والتفصيل يشمل الايه المواطن المزمله اذا لا ده هو يقول الـ الـ وبدون اثبات التاريخ الموطن الذي ذمهم فيه هو ده الموقف الصح ولعله اثنى عليهم قبل أن يعرف ما عندهم من البدع طبعا طبعا ما على اناف واحد او اثنين ما سؤلش عن فلان الفلاني ده سؤال عن اتجاه فائل طيب تجيب له التاريخ ان التاريخ معكوس يقول لك ولو لعلك فتوى قديمه ثم صراعه في النهاية يقولك طيب خلاص ناخذ بالفتوى التي وافقت الدليل تقول له ما تنسدهاش الا فلان ده قول ان ده فهمك للدليل واحنا قلنا اكثر من مرة في مسألة انك تسب القول بدليله وفي ان انت والقول ده بيقول بفلان بي وفلان وفلان فانت اذا كان احد العلماء لف مسألة معينة اقوال مختلفة لازم تبحث لنسبة القول الى قائل بحث متجرد فلان ده موقفه ان المسألة يبقى ويبقى انت ده موافق لما ترى وما ترى من سلفك فيه انت ممكن تفاجئ ان واحد في مسألة ليس له سلف البت. تقول له مين سلفك في ان المسلم المبتدع اللي عنده شيء من الخير وشيء من الشر يعامل معاملة الدعاء على أبواب جهنم ويقال انه شر محض يقول لك فلان وفلان وفلان طيب تجيب كل واحد من دول تقول له ده كلامه في تفصيل يقول لك قابلنا من كلامه ما يوافق الدليل يبقى ده مش سلف لك في المساله والثاني والثالث يفاجئ ان هو الواحد في المسألة بينما هو بيزعم ان كل دول معاه لا فاحنا بنقول هنا ان يعني الكلام هنا على ان بعض انواع لفت ما تيجي تتكلم على شيء فيه خير فيه دخل اذكر اين الخير واين الدخل وخد بالك مش هي دي قاعدة الموازنات التي يعني صار حولها جدل يعني يحتاج إلى موازنات ن... قد يأتي الإصارة إليها مش بنلزم من الناس لو عايزين نحذر من الخميني مثلا ان احنا نقول ولكن هو كان معروفا بالزهد وده خير عنده ما ينفعش نكتمه فضلا ان احنا نخلي الخير ده احنا بدل ما هو من الدعاء لأبوات جهنم لأن دعوته إلى الشر حتى لو عنده جزء من الخير دعوته الرئيسية التي تحذب تحتها هي سب الصحابة وسب امهات المؤمنين فلو عنده جزء من الخير ما تفردلوش المساحة الكبرى ولا الصغرى حتى لأن ده رجل داعي إلى بدعة فإذا من القضية متكلم على واحد بعينه هيختلف الأمر لكن لما تتكلم على عمل لا يسعك ابدا أنك تذكر أنه شر محد بينما هو في انك أنك بدلت الشر ان هو يبقى لابد أن تذكر ما أن, أن هذا هو الخطأ اللي فيه كذا وكذا ما تقولش كله على بعضه خطأ وهو ليس كذلك وهكذا يقول يقول طيب وده اولا انت من اول الناس اللي الذين يشتركون معك في حمل هذا الدين في حمل هم هذا الدين فمن كان منتمي من التبليغ مثلا هو محل لدعواتك طب تقول للناس خلاص انت كل اللي عندك باطل وتعالى عندي طبقية حزبي طب كل اللي عندك باطل ومفيش حل تاني هو ده الصح يبقى هو في البعض كده طب قول حاجة صح قول للناس يعني قبل ما, بت... ما يعني الدعات ال... ال... السنة يعني الاخوان قبوريين وصوفية وابتعوا انتها طيب بتوع الاخوان الناس اللي تشتغل في الاخوان دي نقول لهم يرجعوا المقاهي ولا نقول لهم يعني اللي جاي اللي حييجي معانا خير وبركة اللي عايز يفضل عنده طب يصحح يشوف يعرف صحح ولا لا انا مش هقلزمه عشان نتهرب من الحزبية انا بقول انت عندك خطأ كذا عندك صواب كذا عندك خطأ كذا الكلام سمع لم يسمع المهمة يدي دي واجب النصيحه النصيحة لا, لا انت يعني حطمه فقط طيب بعد ما اتحطم فرض ان هو اتحطم هيقول اعمل ايه تقول له تعالى عندي ده انت كمان واستويت انت والاخوان في نفس القطب ايه الحل الحل انت تطلع على المنبر في علمانيين في الدعاه تحرير المراه في فسق في فجور في تحرش بنت في الشوارع كل الكلام ده ما يهمناش ليه لانه لم ينسب الى الدين نا ناستركوا الدين احنا دورنا الاول نصحح الدين حملت هذا الدين ده وجهه نظر عند البعض طب نفضل بقى حملت هذا الدين نكسرهم واحد واحد و... وبدون بديل يعني انت دايما لما تقول لواحد انت غلط قوله الصح فيه الصح ان, ان انت ما تعملش اللي انت بتعمله طب يعمل ايه ده الكلام يعني فعلا فدي القضية مهم جدا هنقول هذه الدعوات هي محل لدعوتنا فبعض المصائح بتجيب نتيجة ما تقولش فيه إصرار لا في نتيجة بتيجي بتقليل الشر والففد جماعة التبليغ لما بيوجدوا بيئه ثلاثية بيقللوا جدا حجم البدع بيحاول يوجد لها تخريج على السن كلام غير مقبول ولكنه اهون من أن يكرث للبدع يعني لما يقولك لا يا اخي انا احنا بن مش معتقدين ان الثلاثه ايام لازمين ولا الاربعين لازمين ده نوع من الترتيب ده حد ذاته درجه من الخير خير فيه دخل لسه برضو خذ بالك ليه لان انت ليه مصر عليها لو انت مش معتقد لها فضيله بس يكونوا يبتدي يتكلم باللسان ده غير اللي بيقولك لا و و و وما الحرص في ان نعتقد فضيله كذا ويبقى بياثر لمبدأ جواز الابتداع في الدين يبقى انت لما دعيت الى السنه حتى لو هو ما جاش للسنه كاملا ترك بعض الشر وكثر الخير الذي عنده الخير فيه دخل انت بتدعو وقد يكون النتيجه ان الدخل يزول يزود جزء منه المهم انت عليك البلاغ لكن لما تقول له انت جملة وتفصيلا واحد بيقول لك كثير في قضايا الواقعية لا مع ثوره الاتصالات لا ينبغي ان يفتح بالقائل حالة ذهنية معهودة في ذهنه لان الكلام بيسمعه كل الناس يعني لو احنا دلوقتي احنا في المسجد ده وعمل في الدرس انا بتكلم اشرت الى الباب اللي قدامه الباب اللي ورق ممكن واحد دي يسمع بعد كده هلقى الكلام تغمط انت ممكن انت فهمت لكن لو حد سمع من غير الحاضرين طب فانت برضو لو تتكلم على قارية انت عارف فيها ان مثلا دعايات التبليغ اللي فيها صوفيه قبوريه طب الكلام ممكن ينقل وتلاقي في حته تانية ناس اسمهم تبليغ برضه لان هم مش معتنين بالعقيده التبليغ ده جزء منهج في طريقه الدعوه ممكن تلاقي واحد سلفي العقيده راى ان دي الطريقه المثلى للدعوه وما عندوش مساجد يدعو من خلالها ولا الشوارع هي المفتوحه او عنده مساجد ولا الشوارع متاحه يعني هو الخروج للشارع بدعه او عشان لانه جاي من عند التبليغ طب ما هو الرسول كان دعوته وكان عنده مساجد في مكة هي كانت الدعوة في الـ الـ الـ يعني الطرقات يتتبع الناس فكيف انت تبدع عظمه لان دي طريقه التبليغ انت طب ليه امتى ما عملتش بيها قد يكون ده اختيار ان انت امشغلت بالمسجد بي اللي بيدخله طلاب العلم او لم يوتح لك واتيحت له هو ما تخطأش الجزئية دي عنده خطأ البدع فانت ما تتكلمش على حالة ذهنية معهودة خلي العبارات بقدر الامكان فيها كل ما تريد ان تقوله فيبقى لو قلنا تكلم على التبليم دول وصفهم كذا متنوعين حتى لو انت هتتكلم على نوع واحد منهم قول التبليغ الذين يفعلون كذا وكذا ربما في دروس الفقه قرأنا فتوى التطار الشيخان التيمية ورأينا كيف ان شيخ الإسلام قعد يوصف حال التطار لأنه عشان يورك وليه الكدر وقال الكلام في هذه المسألة على أصلين الأصل الأول معرفة حال الهؤلاء والأصل الثاني معرفة حكم الله في أمثالهم يبقى ده الكامل ما في دروس العمل الجماعي في مشكلة الإسلام عن جماعة صوفية فعلا يعني لو سؤل عليها أحد من الدعاء اللي في الآن مش من الدعاء اللي هو يعني لا يقبل الخير الذي فيه دخن لا ده حتى الذي يقبل الخير الذي فيه دخن من كثرة الدخن اللي في السؤال يعني آآ آآ أظن ما كنا يعني يعني نعطي الصبر الكافي لكي نجزئ السؤال إلى جزئيات. ولا نشغل الكلام عمل كده. سوى عن جماعة صوفية بياخذوا عهد على التلميذ للشيخ وبيلبسوا ثياب معينة ويسموا أنفسهم بـ بـ بتثنية معينة وفعل كذا. فصورة صورة. قال دي مشروع دي. محتملة دي بدعه وهكذا يبقى الأمر هنا لابد فيه من هذا التصل قال وبعض الجماعات اهتمامه بالدعوة والتبليغ وبعضها بالجهاد في سبيل الله كما هو الآن في البوسنه وكشمير وغيرها ومنها ما يكون اهتمامه بالتواجد في مراكز التأثير في المجتمع من خلال العمل المنظم كالنقابات ونحوها والمواقع الاقتصادية أو في العمل السياسي عند من يرى جوازة ومشروعية ولا شك ان هذا التنوع مطلوب وليس بمذنوب بل تحقيق التكامل فيه بين الاتجاهات الإسلامية وما يحقق للصحوة كل خير ولكن لا بد لتحقيق أكبر الفائدة من هذا النوع من الاختلاف من تجنب محاذير وأمراض ظهرت في العمل الإسلامي المعاصر بل ظهر فيما صبق من العصور ونبه عليها العلماء اذا هنا برضو لجزئيات اعتنى بها هذا البحث أكثر من غير جزئيات الضوابط التعامل مع كل نوع من الخلاف لو أدركنا ان في مسألة لأن اختلاف التنوع تركناها وفعلها غيرنا فنفرح بوجود الطعام في انت تفرح بان هناك من يستطيع ان يقوم بحاجات الفكراء والمساكين اكثر منك تريد ان تضرب معه في هذا الباب بسهم لا بأس. لكن اذا كان هو له المصيب الاوفر تفرح بهذا واقبله وانشر الخير بشر الناس بان الامه فيها خير ولو كان فيه دخل حذر من هذا الدخل هذه هي القضية كما ما إذا تفرح بوجود أي طاعة تسد ولو من غيرك طيب ايه التي وجدت ويحذر منها السيحة الأول أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سببا لتركهم الواجبات الأخرى التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإفتام واجبات عينيه فانت الان تقول انت ملتزم وتريد ان تعمل في الدعوه إلى الله ثم تجعل الفرض الكفائي يضغ على الفرض العين هذه القضية القضيه فلا بد هنا من ان يبين ولذلك احنا في قضية قد تبدو متناقضه احيانا ان احنا بنقول ان ممكن ولكنها ليست كذلك عند التامل نحن لما بنيجي نقول في اختلاف التنوع بنقول ممكن البعض يسد ثغره العلم والبعض يسد ثغرات اخرى كالقيام على حقوق الفقراء والمساكين كالأمر بن عثمان عن المنكر ومع ذلك عند المناظره مع الاتجاهات الأخرى في بعض الممارسات الخاطئه نقول آفتكم أنكم حقرتم العلم طيب انت فيكون الجواب هل لأنكم قد اشتغلتم بالعلم تريدون بالجميع أن يشتغل به العلم بالذات لا بد للجميع أن يشتغل به لجميع الاتجاهات أو يكل الأمر إلى عالمه لذا انت زعمت أنك اتجاه لك مرجعيتك فلا يافعك أن تقول أنا اتجاه دعوة وتبليغ ومرجعيتي هم القدماء اللي عندهم خبرة في مجال الدعوة والتبليغ لا مفيش في الدنيا مرجعية تخلو من العالم الذي يحسن ضبط الأمور وإلا يحصل الخلل الذي نراه إذا نقول لهذه الاتجاهات فيه فعلا اتجاهات لك لا احنا هنسد الثغره دي ومش حنقدر نوجد من داخلنا طلبة علم وميزين فسنسأل العلماء زي مثل من نماذج كده الجمعيات الخيرية اللي هي بتسد جوانب من على حقوق الفقراء والمساكين وكذا وما فيهاش معاهد علميه ولو فيها ممكن يكون المدرسين والطلبة من خارج الجمعية طيب دلتوا اللهم انتم على بدعة على منكر لا ولكن يبقى من الذي يفتيكم لما تيجوا تعملوا صندوق زكاه تعملوا في ايه ده ينسع الفرف في الزكاة ولا لا وإلا جمعات خيرية تجمع الزكاة وتنفقها في مصارف شرعية لكن من مصارف الصبقة العامة مش من مصارف الزكاة طيب انت هتعمل دعوة وتبليغ و يعني الذي ينطق هذا الأمر ارتأى ان نرتبها بالثلاث أيام والأربعين يوم إن الذكر يكون بالهيئة الفلانية هل هذا سنة ولا بدعه فاذا القضية هنا إن لابد من وجود المرجعية العلمية لو اتجاه متكامل لديه مرجعيات العلمية. يبقى بها وانعمت وإلا بيرجع إلى غيره المرجعات العلمية دي من ضمن دورها انها تبين للأفراد خد بالك أنت سميت نفسك دعوة وتبليل أو, أو هي دي الباب اللي أنت عايز تعمله دعوة العوام الكفار إلى الإسلام او دعوة عوام المسلمين إلى مبدأ أنت ليه سايب اسلامك مش عايز هو يعني مبدأ أنت ليه مقصر في الفرائض وأهمها الصلاة لكن انت كفرد اتعلمت ايه ده دور اهل العلم في هذا الاتجاه او لو هذا الاتجاه ليس عند طلبه علم مميزين مميزين على الاقل ان لم يكن علماء يبقى لازم يرجع الى العلماء له ايه الامور فانشغال الافراد بالفروض الكفائية عن الفروض العينية كل الافات اللي حنقولها يعني قاسم مشترك بينها غياب التوجيه العلمي المنضبط عن كثير من الاتجاهات وبعدين بيحصر الخلاف في ايه يقولك انتو عايزين الدنيا كلها تبع علماء لا مش عايزين الدنيا كلها تبع علماء بعضهم يقولك يحقر العلم وبعضهم يقولك طب خلاص انت سلت الصغربي انا حسد بغيرها دي بالذات ما ينفعش لازم يكون عندك من يتقن ضبط المفائل ودول يعلم الناس او يلزم الناس بتعلم ما لا يفعل المسلم جهل، ثم يقول وهذا المحظور يعني ذكر عدة تنسلة ثم يقول وهذا المحظور للأسف قد وقع فيه اكثر الاتجاهات المعاصرة ففشلت في تحقيق التوازن في بناء أفراضها فشغلت الواجب عن واجبات عينية وكفائية تقدر عليها وظهر الخلل في الصحفية التي تتكون وتتربى خلال هذه الاتجاهات قلنا قبل ما يتخطف في قدر يعني في من ستتصدر للدعوة قدر لابد من وجوده من التكامل بين العلم والعمل والسلوك ثم الذي سيتفضل للتدريس في قحد أدنى لطالب العلم ثم حتى ستوسع في باب هذه مسألة أيضا هنا الشخص حتى لو كان الاتجاه غرض القيام بجانب معين ولكن لا يسع أن يترك الأفراد مشوهين مثال ذي موضوع صناع الحياة الآن ده مثال مال الدنيا باب للخير ان الشباب الذي يريد أن يستثمر من طاقته في خدمة الدين يحاول يعمل مشروعات خدمية للناس. هذا ليس هو الأول. نحن في اختلاف التنوع بس هو ايه أولويات يعني بمعنى ان الذي يمتلك قنوات واسعة لدعوه الناس فالقائل يعني لو وجههم الى امر اكثر ثمرة ولكن لا بس يبقى ان ايه المهارات المطلوبة عشان يجمع ملابس ويوزعها يجمع كتب ويوزعها امور لا تتعلق بالدين لكن ده عشان يبقى اسمه بيخدم الدين على الاقل يكون هو نفسه التزم بالواجبات وترك المحرمات انقلب الامر الان من الدعوه ديت وجمعيه صناع الحياه سيطر عليها المتبرجات طب ازاي دي شيء خارج بدعوة منسوبه للشرع ثم تصير السنه الغالبه عليه مخالفه الشرع المساله اختلاف تنوع والفعل ده في حد ذاته طاع مش هنقدر نقول عليه معصيه ولكن إن, ان واحد عايز يساعد الناس ولكن الصوره دي فيها كثير من الشر شر غالب ظاهر يستدعي الانكار لا سيما مع وجود اللبس ان المتبرعه اللي راحت تجمع ملابس وتوزعها ظنت انها ممن سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وإذا من يعني ما في الموضوع ان اختزال معاني الالتزام بالدين في بعض أمور الدين هي من الدين لما يجي حد يسألك هي من الدين ولكن الإنكار مش على كده الإنكار على اختزال الدين فيها. ده احنا حنقول الاختزل الدعوة في انه يخرج إلى الشارع ده اختزال للدعوة في بعض صوره نبال بقى اللي اختزل الدين بمعنى انه مازال مقصر او مازالت متقصره في فروض عينية ومع ذلك ترى يرى ترى ان هي الان من خواص المسلمين اللي بيعملوا عمل كبير وعظيم من اجل خدمة الامه هذا امر في غاية الخطورة أهمية أن تكون الشخصيه المسلمة لا يعمل العاملة في مجال الدعوة موضجة متكاملة سواء يعمل في دعوة يغلب عليها طلب العلم دعوة يغلب عليها الدعوة في الشارع دعوة يغلب عليها الدعوات الخدمية لتقديم الأمور الخدمية لا بد ان يبقى هناك منهج تفقيفي للأتباع كما إن العباره اللي دائما يكررها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن جماعة الإخوان أن منهجهم كتل ثم كتل ثم كتل ثم فقف ده فقف تأتي في نهايه المطاف لا ده لابد من وجود منهج تربوي علمي وطربوي لا ينبغي لشخص وفنصدره ده لا مفروض يكون هو المنهج الذي يلتزم به كل المسلمين فلا أقل من أن يلتزم به من ينتسب إلى جماعة دعوه يقول فلا بد من أجل تحقيق التكامل المنشود في هذا النوع من الاختلاف أن نحدد بوضوح القدر الأدنى علما وعملا للفرد والجماعة في مكانها وزمانها وهو فروض الأعيان وفروض الكفاة التي تعينت فلا يثع أحد تركها طالما قدر عليه واما فروض الكفاة التي يولد من يقوم بها من الجماعات الإسلامية المتعدده فالتكامل والتعاون رغم الاختلاف المنهجي الذي غالبه من اختلاف الطلاب هو الواجب الشرعي فلا بد لنا مثلا من شد أرثب المجاهدين في البوسنه وكشمير وغيرها وإن كان عندهم بعض البدع والمنكرات طالما بقوا في دائرة البعض يتشفى في نكبات المسلمين مسلم مبتدع، مسلم عاص أهل البوسنه كان شائع في التبرج والعادات الغربية والمتدين منهم صوفي أو أشعاري أو ربما شيعي لكن في حرب البسنة كان يقاتل على ماذا على أن يترك لا إله إلا الله فتمسك به تقوم أنت تتشف في من أجل بدعته فهذا خلل وعدم فهم لقاعدة الولاء والبراء ولقاعدة أن الإيمان يعني يتفاوت ويتفاضل أما الرجل الواحد يستمع في حب وضغط ولا وبرة. أعجب من هذا ان البعض يعني يحاسبك بأثر رجعي، ووكان كان المفترض قبل أن تتخذ موقف من شخص ما أن تعلم الغيب، كأنك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى لم ينبئ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. بشأن المنافقين الذين جاءوا يدعون الاسلام وأخذوا أصحابه القراء في حديث البئر معونه فقتلوه لكي يعلم أن المجتهد ليس عليه شيء إذا استهد وفق المتاح لديه البعض يقول ألم تروا كيف اثنيتم على الأفغان؟ انظروا كيف الى ما الى حالهم طب كنا نعمل ايه ناس بيقاتلون على لا اله الا الله واللي بيقاتلهم عايزينهم يقولوا لا اله الموجود ولا رب فيعني من ابحس انواع الكفر ويقاتلون على كلمه التوحيد نقول لهم نسالهم الاول لو ممكنتم هل ستصبقون السنة أن تقاتلون حرب فتنة مثلا وأن ماذا نفعل لا أنت حكمت على الواقع الذي أمامك مع أن بحمد الله أنا ذاك بينا أنه لا ينبغي الفرح الكبير بأن هؤلاء يعني العمل المنشود للأمة ككل لأن الدخن الموجود كثير. لكن أنت بتثني على جهاد مسلم يقاتل عن كلمة التوحيد أمام كافر عايزه يبزع عنه طيب أنت شوف البعض لك بعد ما اثنيتم عليهم أم يتقاتلون حرب فتن أيضا هذا المسلك في المناظرة يعني آآ بغض النظر عن توصيف الخلاحة والتنوع والتوضاد الكلام ده لك المسلك يصعب جدا أن تجاري المناظر لث يما إذا كان يعلم ما ستقوله مسبقا يعني هو بيقولك هو عارف انه بينتقد عليك موقف أنت يوم ما خدته ما كانتش الدنيا كده وبعدين هو بينتقده الآن ولأنه هو مش مناظر أمامك هو بيقول الكلام ده وهو يعلم وربما يشير ضمنيا لأنه أنت معروف عذرك أن الكلام ده قلت فيه فاذا لا نقول دول وقت مثلا بتوع البسنة اللي حصل الحرب عليهم في وقت تشيع فيه البدع والمنكرات ولكن كان القتال مش هما أهل بدعة بيقتلوا أهل السنة عشان ينشروا البدعة لا ده هما في الحالة دي توصفهم مسلمين يقاتلون كفار والكفار يقاتلونهم لكي يرتدوا وهم يابون يبقى من هنا وجبت مصرطه يقول ولا بد لنا من التعاون والتعاضد مع من يكفرون الأيتام والأرامل والمحتاجين وإن رأينا تقصيرا في طلب العلم ولا بد لنا من تأييد التواجد الإسلامي في نواحي الحياة المختلفة طالما كان منضبطا بالصر ولو كان لنا من الملاحظات الأخرى على منهج المتواجدين يقول المحظور الثاني الذي لا بد من تجنبه لتحقيق هذا التكامل المنشود بين الاتجاهات والاتجاهات الإسلامية هو أن يربى الافراد داخل هذه الجماعة على تحقير الأعمال والعلوم الأخرى <تصفيق> التي ليس لجماعته اهتمام كبير بها في سبيل حفظ هممهم على تنفيذ ما يطلب منهم طبعا هذا مثلك نفس علماء النفس والاجتماع المدير الناجح اللي يقدر يقنع كل فرد بأهمية المهمة التي يقوم به فالبعض يبقى هو مدير عايز يبقى مدير ناجح ويبتلى كثير من العاملين في الصحوة الإسلامية بقراءة العلوم النفسية والاجتماعيه والإدارية قراءة هذه الدراسات اللي معدل البيئة غير البيئة الصراعي ولا تكون عند الملك الكافية لتنقيح ما يقرأ لا قد يكون في ذلك نوع فائده من ضمن الحاجات دي انه في سياسه التحفيز وساعد جدا حتى صارت يعني يعتدى على الامور الصرعيه من اجل اكتساب التحفيز فهو عايز يخلي الناس الان تروح صناديق الانتخابات يبقى ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلب طيب اخذ قرار ان نوع من الضغط مش حنشارك في الديكور الديمقراطي ما فيش ضمانات كافيه فسنقاطع الانتخابات ما بقيتش إنها سهدة وما بقيتش فيه إن إيه كتمان لا ينبغي أن تكون الأمور عند الاسلاميين على هذا النحو لا بأس بالاستفادة فكرة إقناع كل واحد بمهمته لو انت استطعت أن توظف تستخرج كل الطاقات اللي عند الإنسان الذي أمامك فيسهل عليك جدا أن تقنعه أن المهمة التي هو فيها هي افضل المهام بالنسبة إليه هو وإذا يغنيك عن المصادمة مع السنم الشرعية والكونية في انه يحاول يثبت أن دي هي أهم شيء على الإطلاق وان الباقي أقل أهمية بل ليس بمهم على الاطلاق كما يفعل البعض قالوا لا شك أن هذا التحقير لأعمال وعلوم الآخرين بدلا من الشعور باهميه كل منها والذي يولد الضغاء والبرضاء والأحقاد وإذا أضيف إلى ذلك السخرية من الآخرين كان البلاء أشد ودخل مسلسل للغيبة والنميمة والاتهام الباطل دي آفة أخرى. بعض المشتغلين بالعلم الصرعي يشتغل بالأدب في ذات الوقت فيتعير اسلحه المعارك الأدبية في الخلافات الصرعية في المعارك الأدبية المعركة هو أن تسخر من خصم ما هو انت عايز تقول انك أديب اعلى منه ادبا يبقى تعرف تجيب الاستعارات والكنايات والتشبيهات واعددت للشعراء ثم ناقعا فسقيت اخرهم بكاس الاول دي طريقه المعارك الادبيه لا هو اعد ثم ولا ولا شيء بس هو هو كده شاف ان هو دالغ في السخرية والاستهزاء بخصم ده نصر. الثاني لو ربع عليه بس أسد يبقى هو اللي انتفر وهكذا فالمعارك الأدبية معارك في الهواء الخلافات المنهجية حجة وبرهان وموازنه بين الأذلة ونحو قد يدعمها البعض أحيانا يعني بعد ما يقول الحجة والبرهان ويبينه يقوم يسمي الكلام ده سم ناطع أو, أو صار بطار أو غير ذلك فده أمر يفع انت قلت حجة ناصعة وعدت تزيدها إيه يعني وضوحا بأنك وصفتها بال لكن ان يبقى الكلام من أوله إلى آخره طبعا الكلام ده ما ينفعش في مسائل الخلاف السائل فضلا عن مسائل التنوع ان احنا نصف فيها انها سيف بطار وانها صار مسلول كلام ده الف موارسة مسائل الخلاف الايه؟ غير السائغ لكن جميعا مسائل الخلاف السائغ هي لم تكن سائغه الا لعدم وجود هذا البطار ولعدم وجود الادله الموطعة طيب ايبقى ما فيش داعي ان احنا نستعير عبارات ممكن تتقال لاهل البدع ونستعيرها في مسال خلاف الثالة. فضلا ان احنا نستعيرها في مسال خلاف التنوع فضلا ان احنا نحذف الحجة اصلا دام حذفنا الحجة يبقى خذ عندك معركة لا تنتهي من اعداد السم الناطع واعداد البلفم الشافي المضاد له وايه كلام في كلام يجب الحاضر البالغ من هذا المال ولو لقيت اللي أمامك بيعمل كده لا خير في مناظرات إلا انك أنت تستعير أسلوبه وبعدين يبقى الكلام ممكن يتطرق إلى أنواع من الغيبة النميمة الكذب الفحش البثاء وكل ده منحضر ولا بعضه سببه ان احنا نستعير اسلوب الادباء في معاركهم والادباء بيتعاركوا على لشيء شيء على من فيهم امهر من الاخر في تبكيت الاخر والسخريه منهم ده بيدتهم فيش موضوع للمناظره فاجب الحذر منهم ده بنقول ده لو بنتناظر في مساله تستحق المناظره هو خط نحط التنوع في مكانه والتضاد الثائر في مكانه والطور غير الثائر في مكانه والعبارات التي قد يقولها بعض اهل العلم عندما تكلم على المبتدعه لا يليق أن ننقلها ونحن نرجح ونوازن بالاقوال العلماء في مسائل الخلاف الساخن فضلا عن التنوع يقول ويكفينا في علاج هذا لو التزمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بحث امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يفخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه وقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته على عدم تحقير اي عمل صالح يصدر من اي مسلم او مسلمه بل ربما كان فيه نجاف الم نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن دغيا من دغاية بني إسرائيل دخلت الجنة في قلب ثقته دخلت الجنة في كلب ثقته الم نعلم من اسماء الله الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل الم نعلم فضائل الأعمال التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية على اختلافها من الكتاب والسنة من فضيلة لطلب العلم وفضل الدعوة وفضل العبادة والتذكير وفضل الجهاد وفضل النفقة في سبيل الله وفضل نصرة الدين الكلام إن على الخير الذي عند كل فريق يجب أن نثني عليه وأن نقبله قل فكيف يتسنى لنا بعد ذلك تحقيق شيء من هذه الأعمال أو الاستهداء بأصحابها والتهوين من أهمية هذه الأعمال والعلوم يقول أن النظر المريض بالاستعلاء على أصحاب العلوم والأعمال الصالحة الأخرى التي لا تهتم بها الجماعة التي ينتمي إليها الفرد باعتبر أن الأولويات التي تحددها جماعته هي وحدها الحائزة على الصواب لا بد أن تختفي من بيننا نحن أبناء الصحوة الإسلامية وإذا جهل علينا أحد بالتحقير من عملنا وجهدنا لم نقبله بتحقير هو وعمله ولا بذكر مسالبه وعيوبه بل نذكره بفضيلة ما نعمله وفضيلة ما يعمله وأن كلا العملين مطلوب فلا يجوز أن نسمح لطالب الفقه أن يحقر طالب الحديث ولا أن يحقر طلاب العلم من خرج للدعوة ولا ان يجعل الخارج للجهاد عمل الاخرين هباء منثورا لا قيمه من كذا بعد مشاعة الان ما يسمى على شبكه الانترنت بساحات الحوار الاسلامي تجد البعض معجب بالمجاهدين ولا يملك أحد الا ينشرح صدره بوجود الجهاد المنضبط وهذا لا يمنع أن تنكر الصور الغير منضبطه ولا يمنع من أن الجهاد في بلاد المسلمين بالدعوة والبيان جهاد أولا هو المتاح لأهل هذه البلد يعني ما يبقى انسان يعيش في بلد أهلها مسلمون ويعلنون الإسلام والإسلام هو ال اللواء العام مع كل ما يمكن أن تقوله من تحكيم غير صرع لا إلى غير هذا لكن بلاد تمتثب إلى الإسلام في الجمله واذا لا يوجد هنا مجال أمام هؤلاء لجهاد أو لقتال الأعداء بضوابطه وشروطه فليس أمامه إلا جهاد الدعوة والبي نهيك إن هو الأطفل في لنشر الدين واستنقاذ المسلمين الغارقين في البدع والمعاصي والحفاظ على رأس المال أولى من البحث عن الربح إلى غير ذلك طيب. فالبعض يعجب بالمجاهدين المجاهدين الا إلا أن يقول أن الجميع يلعبون طالما أنهم لم يذهبوا إلى ساحات الجهاد طيب وهو يدخل على الانترنت ويكتب اذا هو ليس في تحت الجيب ماذا يفعل هو إيه؟ أحب الصالحين ولست منه هذا نوع من تسويب يا إما شايف إن ما فيش حاجة في الدنيا تنفع إلا أن تذهب إلى هناك فلا يشفع لك أنك تحب الصالحين انت كل دورك في الحياة يجلس على لوحة المفاتيح ويكتب. ثناء على المجاهدين بها ونعم طعن في الدعاء إلى الله في بلاد المسلمين الذين تجاهدون بالحجة أربية. طب إن كان لا يسع إلا أن تذهب إلى هناك فاغلق ما أنت في وذهب إلى هناك وإن كان يسعك أن تحبهم ولست منهم فنحن نحب المجاهدين ولست منهم ولكن لما كنا لسنا منهم في جهاد السيف والثنان لم نختزر الإسلام في ثناء عليهم هم دول قاموا في صغرة فيبقى الإسلام حكتين الجهاد والثناء على المجاهدين في ساحات الإنترنت لا الإسلام أشمل منها أنت أحببتهم ولست منهم نحن أحببناهم ولسنا منهم ولكننا من إخوانهم الذين يقومون بجانب آخر من جانب الدهار لا ولكنك تذمهم لا. انتبه انظر إلى من يذم ومن يندح وبيان الحكم الصرعي بدليله ليس ذما بل هو نصيح لما وجد في الامرأة مقتولة قال يعني عرف الغضب فيها قال سبحان الله ما كانت هذه تخاطر بيخذل المجاهدين حساب صبرتنا من ايه بيصحح نصره فإذا كان الكلام لماذا لم تكن معهم طمنت كمن لست معه إذا كان عذر إني أحب الصالحين ولست منهم لو نحن كذلك ولكن طب مدام إحنا وإنت مش منهم ماذا نفعل لم يبقى إلا كتابه الثناء عليهم ولا في أبواب من الدين أخرى نقوم بها ولكن إذا كان الكلام على الطعن لأن البعض بيطعم هنقوله خلاص وجه كلامك إلى الطاعنين ولكن الذين ينصحون بالدليل رأيت ما هنالك إنك لو وددت الدليل يعني لك فيه قول سنراجع برضو تاني خلاف التنوع والطلال الثاية غير الثاية يقول ولا أن يحقر الداعي أهمية طلب العلم ولا أن يكون الثاية على الأرملة والمسكين مستشعرا أن صلاح الأمة بعمله دون عمل من سواه بل نمشي الروح المحبة على الخير ومتح صاحبه افلا نحب ما يحب الله ورسوله افنحذر اذا وفق الله عبدا لطاعه لم نقم بها نحن اليس اقل واجب ان احبه على طاعته وادعو له بالتوفيق وارجو له تمام الخير ولا يجز لنا ان نمن على احد بعلمنا ولا بعملنا بل لله المن علينا ان هذانا للاسلام ووفقنا للعمل بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين تقول أما المحظور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف وغين التوقير التي يبديها الشيخ لكل من عرف عنه شيء من الخير وان كان بلا شك ده عدد تحتها يحتاج ابناء الصحوه في لتقليل دائرة الخلاف بلا فائده بمعنى يعني انت ركز على الموضوع اللي انت عايز تبينه ما لوتش مساحه الخلاف في بانك تطعن على شخص رفيع ان كان هذا الشخص معظم عند قوم أو كان هو فعلا عنده قدر من الخير لا يضرك أن تبرز هذا الخير وتبينه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 وهذا يعني الإنسان عموما الأسلوب ده قد يجد هوى في النفس يجي الواحد يقرأ بعض كتب المحدثين اللي بيستخدموا عبارات لاذعه من باب التأكيد على التنفير من هذا المحدث أو الراوي مثلا أو كتب ابن حذ عن نهاية. لم يكن هذا هو الأسلوب الأكثر شيوعا بين علماء السلف وربما ذكرنا قبل هذا. إن لو كان ابن حزم اتخذ من الاحناف وعلى عصيم الإمام حنيفه غرضا في المقابل لابد من الاعتراف أن الإمام أبا حنيفه رحمه الله يعني رجل من أذكياء التاريخ يعني ينظر أن يتكرر في التاريخ مثله ربما بعد استقرار الفقه أصحاب الحديث وفر في قدر كبير من التفاصيل خلافي بين مدرسة أصحاب الحديث وبين الإمام أبي حنيفة مع أنه منهم ولكن أعوذه الحاجه إلى الرأي في مسائل كثيره لعدم ثبوت الدليل لديه إلا من نقول إن الفقه كعلم بصورته الموجوده عندنا دي هذا من وضع الإمام أبي حنيفة كان قبل أبي حنيفة عشان تعرف تتكلم في الفقه لازم توصل لدرجة الاجتهاد تعرف الأدلة كاملة وينقضح يعني نفسك بنصوص الشرع أم لما تعرض لك مساله تعرف من منين لكن الفقه على طريقة السؤال والجواب وان كان ما بيقولش في نوجين بس فرض المفائل ان أنت الآن تريد أن تتوضع تتوضع كذا طب نسيت كذا طب قدمت كذا على كذا كل المسائل دي فرضية مين اللي عمل الفقه على طريقة الفروض أول إمام أبو حنيف بل قالوا الناس في الفقه عيان على أبي حنيف فاذا لابد من التصحاب آه آه كلام العلماء بعد ذلك على هذا الرجل ولا يكتفى بان في عالم غلب عليه الحدة عن حال. ممن يتهم من المعاصرين بالحدة في الاسلوب العلم الألباني رحمه الله وقد سئل عن هذا فأجاب قال هاتوا موضع بدأت أنا فيه بالحد ولكن نرد الصاع بصاع لما كنا نرد الصاع صاعين قال لا نكتفي فقط إن نرد الصاع صاع فهذه طريقة الشيخ الألباني رحمه الله انه آه يعني آه يرد على المخالف بمقدار تعديه وإن كان نتيجة كثرة خصومه ويعني بدا كأن هذا ثمى له ولكن العمر ليس كذلك ولذا لم يؤثر عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى مثلا لم الشيخ ابن باز مع أن في أكثر من مسألة خلافية بينه وبين الشيخ ابن باز ولا لم الشيخ عثيمين مثلا ولا من هو في مثلهما من العلم معظم قصومات الشيخ الألباني مع الأشاعرة مع الحزبيين عرفنا إحنا إيه معنى كلمة عشان إيه لا يتلتع في حتى يعني الاتجاه الذي عرف بالفرورية كان الشيخ الألباني في بادئ الأمر كلامه فيه ثناء عليهم وكان الناس مندهشه يعني رغم ان فيهم كان له عليهم بعض التحفرات لكن هذه التحفظات لم يكن يذكرها بغضة إلى أن يعني نشر ثالث ظاهرة الإجزاء كل أما المحظور الثالث الذي يجب تجنبه في هذا النوع من الاختلاف فهو عقد الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة والأولوات المختلفة وتقديم على أطل الولاء لدين الله والمنهج الإسلامي الصحيح منهج السنة الجماعة بشموله وتوازنه فنجد كثيرا من الجماعات الإسلامية والي وتعادي على ما جعلته من أولويات عملها ونجد أفراضها يتخذون موقفا مما رأوا منه اهتماما بنوع آخر غير ما تعودوا عليه والعلاج هنا يكمن في تعميق الولاء على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة منهج أهل السنة والجماعة وليس التعصب على الأسماء ولا الأعمال ولا العلوم بل نحب الطاعة من كل من أطاع الله ونوديه عليها كمن ودي غيره على طاعته الأخرى ونبغض المعصية بكل من عصى الله ونبرأ إلى الله منها سواء عمل صاحبها من عرمن عملنا أو غيره. فمثلا لو رأى طلاب العلم، فلو رأى طلاب العلم طالب علم منهم قد اتى بمعصيه من المعاصي فلا بد أن يبغضوا ذلك منه ويبرأوا إلى الله من هذا العمل، ولا يكون همهم التهويل من خطأ. حين أنه إذا ارتكب هذه المعصية من ينتسب إلى جماعة أخرى لم ينحظ له خيرا ولا طاعة علّها تكون سببا لمغفرة الله له والميزان في ذلك لا بد أن يكون واحدا منضبطا بضابط الطاعة والمعصية والخير والشر والسنة والبدعة كما بينتها أدلة في الكتاب والسنة على هناك مسألة في غاية الأهمية أعصرنا إليها في غير هذه المناسبة إن احنا بنتكلم على اختلاف التنوع في بين الاتجاهات الإسلامية يعني بنتكلم على إن ممكن كل جماعة تسد ثغره لا تسدها الجماعات الأخرى فمن تتمت الأمر بل من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه هذا الذي يسد هذه الثغره إحنا نقول لا يوالي ويعادي عليه بعض يقول لا هو بيوالي ويعادي عليها كفر عليه ان يقول ان هذا هو الطريق الامثل لصحوه الامه الاسلاميه لا في فرق انت بتقدم مشروع متكامل ولا بتقول انا بسد الثغره دي بس بتاع التبليغ ممكن يقولك لا توجد أي فائدة في أي عمل إلا في الدعوات تفرق لو قال يصغر بسدها يبقى لابد برضه من إعطاء الناس تصور عن عن واجبات الأمة ككل كدور الفريق المتكامل في أي عمل حتى أعمال الله من الكرة أو الفريق كل واحد له دور ولكن لن يؤديه على الوجه الأكمل إلا إذا عرف كل الادوار وكيف توزع ويعرف مكانه تماما فيها فاذا بعض الاتجاهات تقول لك انا حضرب في كل الابواب بفهم وانا لدي مشروع متكامل لأنه اقيمه ونشوف المشروع ده مطابق لما في الكتاب والسنه ولا أعرف بعض الأمور لما رتب الاولويات رتبها بنفس الترتيب والعكس في بعض الامور فيقول انا الجزئيه دي احسنها وسوف اسدها يبقى خلاص ولكن يكون هذا يعني في اطاره كما ذكرنا فهذا من اهم الامور وخلاصه القول في اختلاف التنوع انه من مقتضيات الرحمه ومظاهرها وانه لا بد من استثماره لتحقيق التكامل بين المسلمين ولا بد من أجل ذلك أن نتجنب ترك الواجبات العينية الأخرى وتحقير العلوم والأعمال الصالحة التي تقوم بها الاتجاهات الإسلامية الأخرى والتعصب على اسم أو عمل معين بل لا بد أن يكون الولاء على المنهج الإسلامي الصافي النقي منهج السنة بشموله وتوازنه بشموله يبقى انك تعرف المنهج الشامل حتى لو كان مش هتسد منه إلا جزء انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم راكعون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم